وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديانهم وأموالهم يبتغون مِنَ من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون